اصحابي ما اجملكم عندي كنز لي ولكم بالحب وكل الشوق جئت وما تي عندي الأذكار ستحيني وتفيض امالا فينا طرد الرحمن علينا ورد المولى يكفينا صبحا أو عند النوم بعد صلاتي أو صومي عند خروجي أو سفاري الذكر طوال اليوم ترضي الرحمان علينا ورضى المولى يكفي سبحان أو عند النوم بعد صلاتي أو صومي عند خروجي أو سفاري الذكر طوال اليوم يا مكي يا مكي يا مكي يا مكي فلتسمعنا وقت الثمرات المعانا هيا كيف الذكر سينفعنا؟ أذكر يتصعد قلبي وبها يحفظني ربي ويبارك في رزقي ما هأشعر بالقربي. لو أطلها بمكاني يهرب منها شيطاني حسن هي في بستاني لو هي في الجنه بستاني لو أتلوها بمكاني يهرب منها شيطاني بلساني طعم شذاها اذكري سر نجاحي تسقي وحتى افراحي وبها أنا طير يجدو حلق في النور جناحي حلق في